بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعان إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الرب وامرضوان واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم منكم شنائا قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى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 نطيحه وماطحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبحالا مصب وما ذبحالا مصب وان تستقسموا بالاذلام ذلك فسق اليوم ياسا الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم واخشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لاثم فإن الله فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَةُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُونَهُنَّ تُعْلِمُونَهُنَّ مِنْ مَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَنْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ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 والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي افدان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 وإن كنتم جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وإن كنتم مَرْضَىٰ أو على سفر أو جاء أحد منكم, أو جاء أحد منكم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْ لِأَنفَتَيَمَمُوا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا فاتقوا الله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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ همم قوم اذ همم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميثاق بني إسراء منهم أثنى منه نقيبا، وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم، لئن أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمنتم، وأمنتم برسولي وعذرتهم وأقرضتم الله أرضا حسنا. وأقرضت الله أقرضا حسنا لا أكفر عنكم سيئاتكم لا أكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخل لكم جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ ثَقَّهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَا وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تزال تطالع على خائنه منهم إِلَّا قليلا منهم فاف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انما نصرنا اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا حظا من به فأغرينا بينهم العداوة، فأغرينا بينهم العداوة توالبضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيراً من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 يبين لكم على فترة من رسل أن تقولوا ما جاءنا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكرو لعمت الله عليكم إذ جعل فيكم إذ جعل فيكم أثبيا وأجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يأت أحدا من العالمين يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا وَلَا تَرْتَجُوا عَلَى أَجْدَابِرَكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا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 وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً هُنَا فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَٱقْرَأْ عَلَيْهِمْ نَمَا بَنَىٰ آدَمُ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَهُ اذقر وباقر بان فتقبل من أحدهما ولم يتقابل من الآخر فتقبل من أحدهما ولم يتقابل من الآخر قَالَ قال لا أقتلك قال إنما تقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثني وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من القاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوعة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثير منهم ثم إن كثير بعد ذلك في الأرض مسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا أيه يقتلو أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوم من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولون في الآخرة عذاب عظيم.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 إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليأفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم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 ألم تعلَن أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.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 يحرفون الكلمة من بعد ما وضعه يقولون إن أُتيتُم هذا فخذوه إن أُتيتُم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فحذوه ومن يريد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا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 وأتيناه الإنجيل فيه هدوء ونور ومصدق لما بين يديه ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدوء وموعظة للمتقين واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولاكِل يبلّكم ولاكِل يبلّكم في ما أتاكم فاستبقوا الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحقو بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوام ولا تتبع أهوائهم.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 أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهدا أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصلحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بالقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلا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 لا تتخذوا الذين تتخذوا دينكم هزوا ولعفا مِنَ الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقنون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أُنزل إلينا وما مِنْ من وَمَا وما مِنْ من قبِل وأن أكثركم فاسقون قل هالأنبؤكم بشر من ذلك مذوبة عند الله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 بل يداهم بصوتان يوفق كيف شاء، ولا يزيد كثير منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرة، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.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 لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَهُمْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَنُّ لَأَكَنُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ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 كلما جاءهم رسولهم بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقين يقتلون وحسب ألا تكون فتنة ثعم وصم ثم تاب الله عليهم ثم عموا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 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَّنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا تَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلي الرسل قد خلت من قبلي الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. اَظْهَر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ نُظْهِرُ أَنَّهُمْ يُفْكُون قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وَأَظَلُّ كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 129. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 120. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم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 لا تجدن أشد الناس عداوة ل الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة ل الذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن إنهم قسسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحظ ونطمع أي يدخلنا ربنا ونطمع أي يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا دنة تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتجوا إن الله لا يحب المعتدين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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس, رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا الصَّالِحَاتِ الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مَن نَّعَم يَحْكُمُ بِهِ ذُو عَدْلٍ يَحْكُمُ بِهِ ذُو عَدْلٍ كم هدية بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام لذو قابل أمره عف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه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 جعل الله الكعبة البيت الحرام القيامة للناس والشهر الحرام والهدى والشهر الحرام والهدي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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كفرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إنت بدلا لكم تسئكم إنت بدلا لكم تسئكم عنها حين ينزل القرآن تبدا لكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ عَفَّلَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا أصيلة ولا أصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.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 يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكن جميعا فيُنبئكن بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموثحين الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذو عدل منكم أو آخرين من غيركم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم صيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن غتبت لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فأخران يقومان مقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أَحَقُّ من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا اننا اذا لمن الظالمين ذلك أدى أي يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أَوْ يَخَافُوا أن ترد أيمانه بعد أيمانهم وتق الله وسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين.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 ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهيدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وأتم وَارزُقُنا وَأنتَ خَيْرُ الرّازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منك فإني أعذبه عذاباً أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين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 وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ